خمسة. استمع إلى نطق حرف الدال بالصوائت القصيرة في الكلمات الآتية، ثم لاحظ: د، دو، دي، دجاجة، قدم، دفتر، دلفين دب، بندق. منديل ديك حديقة